موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, witam serdecznie Panią Komisarz, witam serdecznie Panią Komisarz, الله عالم العيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكارك